إثنان، استمع إلى مكونات البيت وأدواتها، ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك في غرفة النوم سرير دولاب مرآة لحاف في الحمام مغسل مرآة غسالة الملابس في غرفة الجلوس تلفاز ساعة طبلية أريكة مكتبة بساط في المطبخ طاولة كرسي ثلاجة فرن سلة موقد